لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من النابلسي ش ي ط ا م وأوحي إ للعلوم ى نوح أنه ن يؤمن م ا ل ا س ل ا م ن ه فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك ب أ ع ي ن ن ا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إ ن ه م مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن ان تسخروا منا فإنا نسخر, منكم فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه, ويحل عليه عذاب مقيم حتى إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفارته النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين و أ ه ل ك و أ ه ل ك إ ل ا من سبق عليه القول ومن آ م ن وما آ م ن معه إ ل ا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إ ن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه, ونادى نوح ابنه, وكان, في ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركم موسوعه النابلسي ي ن مَعَنَا ي يَرْكَمْ و ا الْكَافِرِينَ قَالَ تَكُمْ مَعَ و إ للعلوم ى ج ب ي ن ا ل م ا س ل ا ل ي ا قال لاعاصم اليوم من أ م ر الله إ ل ا مرحم وحال بينهما الموت فكان من المغردين قيل يا أ ر ض ب ل ع ي م ا ء ك ويا سماء أ ق ل ع ي وغيض الماء وقضي ا ل أ م ر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه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 وإلا تغفر, لي والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك, وبركات عليك وعلى أ م م موسوعه ع ك أ م ن م م ثم يمسهم ل ن ا ب أ ل س ي للعلوم الاسلاميه ء ا إليك م ا ء ا ت ل ع ا ل ح ه ن ى